يكون قريب اذا متنا وثرنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال علمنا متى تقف الارض منهم وعندنا كتاب حفيذ بل كذبوا بالحق لم ما جاءهم فهم في أمر مديد أَفَلَمْ يَعُظُوا إلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزِينًا وما لها من فرود والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل زوج بهيد تبصرة مبينة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وَالنَّقْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا صَلْعٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُومِ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وقوم تبع كل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 كل نفس معها سائق وشهيد لا قد يكون تنفيرا لينس من هذا فكشفنا عن كغاك فبصوك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عسيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معسد مريب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 يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمستقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيد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 ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشج منهم بغشا فنقضوا في البلاد هل من محيص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 مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير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 فذكر بالقؤال من يخاف وعين